فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ إِنْ طَلِقُوا إِلَّا مَا كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ إِنْ طَلِقُوا إِلَى ظِلٍّ بِثَلَاثِ شُعَبٍ لَّا ظَالِمِينَ وَلَا يُغْنِي مِنَ اللَّهَبِ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 هذا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنَاكُمْ وَالْأَوَّلِينَ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُوا إِنَّ وَيْلَ الْيَوْمَ لِلْمُكَذِّبِينَ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وعيون وَفَوَاكِهَا مِمَّا يَشْتَهُونَ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ كَذَلِكَ نَجزي الْمُحْسِنِينَ وَإِنَّ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ كُنُوزٌ وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ